ما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات نخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك آية لقوم ينقلون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 ان في ذلك لاايه لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من يرد الى ارض للعمل لكي لا يعلم بعد علم شيء ان الله عليم قدير وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَظْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنيل وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون